I'll learn history for you, Wahid. She's learned you, K Calvin. K Calvin. K Calvin. K Calvin. K Calvin. K Calvin. K Calvin. اكر اوه منكر اكر اكو دزيان علامه غير القه قو من إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وراق في جنسه وكان الذي يخط اقرا وذكر اقوام الذين لم يكن اقل اللَّهُ إِنَّ الذَّهَابَ الصَّمَدَ I don't know. Thank <laughs> <laughs> you. Ա՞տ եսետ եսետ եսետ եսետ եսետ s <laughs> you' No, no, no, no. نُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا очку mm opener -hmm. لئن لن تكون قد خرجنا من أطش էր այող այող այող لن يقولون الذين <سؤال> كفروا من أمس الخسابي وعروا المشركين وعروا فتكين فستا تأتيهم عمروا بعين وزولنا وانه زول سوق فان و ان ترى تنعكوب و اي وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ مَا تَشَٰبَهَ longer وَمَا أُمِنُ اللهِ اللَّهِ يَعَبُدُ اللَّهَ مُصْرِصِينَ إنَّ <تصفيق> الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَن مَّاتَ مِنَ الْكُفَّارِ وَمَن يُشْدِكِينَ فِي النَّارِ ذَلِكَ أولئك هم شعور فريعة of that. رضي الله عنه الله عنه ذلك كلمة خشيرة